يعني يبسط لياها المساحمي إياها شخص واحد بالله أعلم يعني يعني يدرب يعني يبسط لياها أحسني بديت أعتهم بعض الألوان الشيخ مشاهده يا الله يحب ويذكره الخير جالسوا يال فقال لي أقل شرايك علمك الألوان فأنا رحكت قلت له يا أبو راشد أخلك واقعي أنا ما أشوف الألوان علشان أعرفها قال لي لاكس خلني أتسرلك يعني. أنت لما تفتح عيونك بالضرمة أقول لن أشعر بشيء يعوّر عين، كان هذا اللون الأسفل لعثمة عندما تبطل عين تشوف لون البيت أو حرارة الضوء، ما تشعر؟ كنت تشعر بالضوء، كان طيب، يعوّر عيني، كان هذا اللون الأبيض إذا زادت حدة اللوء، تقريباً، هذا يشير إلى اللون الأسفل يعني تقريبا تحاول أن يفتسرني على حدة الخصوة درجات, درجات, درجات على عيني على درجات البق، هو لما لما حاولت فلما رحت وتحققت من المساله هذه بي كثير او جناح صح سبحان الله شو فكر وكذا فانا عادي شاهد انا انا فيها على من اللي قال كذا شيخ مشاري شيخ مشاري يعني موقدر مو بس بالقرار بالافوال براشه ما شاء الله عليك انت اش ويا انا يعني خليك انت مو بس تصف الصلاه مو كذا تحرك شويه يمين تحرك شويه صار لنا ما ادري نظره ما ادري من انا ما كان اعرف شلون عرفت المسند مال الساجي اللي يحطونه ايه, إيه. جدامه وقفني وقفني قدامه ووقف يميني عشان اجايس من طريق المسند نطف القدم عشان ما نحرف. شوف اي حت ما شاء الله الله يبارك و... له علاقه قويه ظهر بالشيخ مش عارف من قويه الشيخ و... و... حمد الفوز خرج شيوخ ما شاء الله ما شاء الله يعني عنده علاقات بالمشايخ وطلبه العلم و... والحمد لله الحمد لله دروس أنا ندرس انا ما ما اعرف الدروس كيف ما حط كل ما اسمع نفيده بالشيخ فلان يا Like they'll start because they'll start in stiff out the treatment.